غريب وهذا حديث موضوع يعني مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم إذا مات وهو يعبد غير الله هذا لا شك أنه في النار لأن الآية تقول إن الله لا يغفر أي شرك به ودل على أن من مات لا يدعو مع الله ندا أنه من أهل الجنة لأن الآخرة ليس فيها إلا داران الجنة والنار من يعبد غير الله هذا ما إلى النار ولا شك ومن سلم من عبادة غير الله هذا ما إلى الجنة لكن هل من أول واهله؟ أو بعد زمن والأزمان تتفاوت بعد زمن طويل زمن قصير بعد مئات السنين بعد آلاف السنين فمن مات لا يعبد غير الله هذا مآله إلى النار إلى الجنة ولا يعبد إلا الله مآله إلى الجنة ولا بد لكن هل من أول وأهل أولى الله علمه بذلك. من مات وهو يدعو من دون الله دخل النار دليل أنه لا يعذر بعبادة غير الله جل وعلا لا عالم ولا جاهل ما يقال هذا جاهل يسجد للأشجار والأحجار يسجد للقبور جاهل ما يواخذ بجهله عليه أن يتأكد من عبادته من عمله هو خلق لماذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلق ليأكل ويشرب نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار هذا مثل الحديث السابق في منطوقه وزاد عليه ما, ما دل عليه مفهوم الحديث السابق الحديث السابق يقول من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار هذا ولا شك من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة وهذا الحديث مصرح به في الوجهين من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة إذا سلم من الشرك وعلم أن الشرك أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي ورية وأعمال تخدش التوحيد ولا تنفيه ولا تناقضه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ما قال عليه الصلاة والسلام من أول وهله قال يدخل الجنة مات لا يشرك بالله شيئا سرق زنى شرب الخمر نقول يدخل الجنة هذا متى الله أعلم ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار لأن الله جل وعلا أخبر أن من يشرك به شيئا حرم الله عليه الجنة، فاللي حرام عليه الجنة ماله إلى النار ولا بد، وهذه الأحاديث والآيات السابقة تجعل المسلم يخاف من أسباب سخط الله جل وعلا. يخاف من الشرك يخاف مما يخدش التوحيد وإن لم يكن شركا أكبر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قول السائل شخص كان يشرك بالله ثم تاب هل له من توبة إذا تاب تاب الله عليه إذا تاب قبل الممات فهذا يتوب الله عليه مهما عظم الذنب الشرك أعظم الذنوب إذا تاب العبد منه في الدنيا تاب الله عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعضهم كان على الشرك فلما تابوا وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه تاب الله عليهم يقول أثناء الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروا خرج مني ريح دون قصد ولم تتم الأشواط فهل بعدما أتوضأ أعيد الأشواط كلها كلها من جديد أم أكمل ما بقي منها أولا إذا خرج منه ريح وهو يطوف فينتقض ضوءه ويجب عليه أن يخرج في الطواف ما يجوز له أن يتم ثم إذا خرج وتوضى للعلماء رحمهم الله في المسألة قولان منهم من قال يبني على ما مضى ومنهم من قال يستأنف من جديد يعني يبدأ طوافه من أوله والخروج من الخلاف أن يبدأ طوافه من أوله وأما في السعي فإذا حصل منه ريح أثناء السعي فيستمر ولا حرج عليه وإن خرج وتوضأ وعاد فإنه يبني على ما مضى ما يلزم أن يستأنف من أول السعي يقول, يقول لي البعض إن, إن الأرض حول الحرم القريبة منها كلها حرم فلو صلى أحدنا لعذر مثلا أو لتعب بجوار سكني، فكأنما صلى في الحرم ويضاعف له الأجر فما صحة ذلك لا شك إن شاء الله أن الصلاة في سائر الحرم مضاعفة في سائر أنحى مكة مضاعفة لكن ما يقال إن المرأة إذا صلى في أي مكان مثل الصلاة داخل هذا المسجد شرفه الله لا شك أن الصلاة في هذا المسجد أفضل بالنسبة للفريضة وأما النافلة فالصلاة في البيت أفضل وليس معنى هذا أنه يصلي بعيد عن الحرب مع إمام الحرم لأن إمام الحرم يسمع من بعد لا إذا كان يصلي مع إمام الحرم فلا بد أن يأتي ويدخل وأما إذا كان يصلي في أي مسجد من المساجد فالصلاة فيه مضاعفة إن شاء الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة صبيحة أربعة من ذي الحجة طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت شرفه الله وصلى خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة ثم خرج إلى الأفطح فأخذ يصلي بأصحابه رضي الله عنهم هناك فلو كانت الصلاة هناك بواحدة وفي الحرم بمئة ألف صلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه من أن يصلوا بالحرم فالصلاة فيه مضاعفة إن شاء الله والله جل وعلا يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان راقد خارج المسجد الحرام ما كان داخل المسجد وقيل هو داخل المسجد لكن الله سمى مكة كلها المسجد الحرام وقال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم التوعد هذا ليس لمن أراد الإلحاد في نفس المسجد فقط وإنما لمن أراد الإلحاد في مكة يقول السائل حضرت من مصر بنية العمرة ونزلت بالمدينة وأحرمت من أبيار علي ثم حضرت لمكة وأديت العمرة وأريد أن أعمل عمرة أخرى لوالد المتوفى أو لنفسي فمن أين أحرم ما دام أنك أخي دخلت مكة بعمرة وأديتها والحمد لله فأكثر من الطواف بالبيت شرفه الله ولا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن سافرت لأي مكان لغرض من الأغراض ولو إلى جدة أو الطائف أو غيرها ورغبت في العودة إلى مكة فعود إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت وأما وأنت بمكة فأكثر من الطوافل بالبيت وادعوا لنفسك ولوالديك ولمن أحببت ولإخوانك المسلمين ولولاة أمر المسلمين بالهداية والصلاح وتحكيم الكتاب والسنة يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك الطيرة يعني التشاهم أو التطير ما عزمت من أجل هذا الذي رأيته أو رجعت عن هذا الذي أردته لأجل ما رأيت فمثلا أنت خرجت لغرض من الأغراض فرأيت في الطريق أعور فرجعت هذا تشاؤم وهذا طيرة رجعت وهذا الذي لا يجوز لكن إذا أيت الأعور وقع في نفسك شيء قلت اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ومضيت في شغلتك ما عليك ما يضرك ولو شيء وقع في نفسك لكن إذا, عز إذا رجعت عما أردت من أجل, ما هذا, من أجل هذا الذي رأيت هذه الطيرة المحرمة يقول أنا مقيم بالحرم من أين أحرم إلى الحج إذا أردت الحج فتحرم من مكانك من دارك من بيتك من مسجدك وإذا أردت العمرة فتخرج إلى الحل وتحرم منه ولا يلزم أن يكون الحل التنعيم أي مكان أقرب لك لأن التنعيم هو أقرب الحل من المسجد الحرام من موقعنا هذا أقرب الحل التنعيم لأن جهات الحل متفاوتة فيها أربع كيلو سبع كيلو وفيها خمسة عشر كيلو أقرابة العشرين يعني متفاوتة في البعد والقرب فمن أراد مثلا العمرة وهو في طرف من أطراف الحرام يذهب إلى الحل الذي أقرب إليه ولا حرج عليه يقول السائل عندنا, عندنا في بلادنا يسمون إبراهيم عليه السلام بالخليل هل هذه التسمية جائزة؟ إذا سمى إبراهيم أو الخليل أو نحو ذلك فلا بأس لأنه لا يقصد بهذا أن هذا خليل الرحمن وإنما كما يسمى محمد وكما يسمى عيسى وكما يسمى موسى فالتسمية بأسماء الأنبياء حسن يقول السائل هل ماء زمزم يتغير ولا يبقى على حاله ولا يتغير إذا نقل من بلد إلى آخر لا ما يتغير إذا نقل ويصح نقله لأنه جاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ معها من ماء زمزم من مكة إلى المدينة لكن لا يجوز أخذه إذا كان فيه مضايقة وإضرار بأهل مكة لأنهم حقوا به وإنما يؤخذ إذا كان فيه زيادة. نعم. وهل يحرم تسخينه؟ لا ما يحرم تسخينه يسخن في النار ولا حرج في هذا والحمد لله. يقول هل تطبيق الحد في الدنيا كحد السرقة وغيره من الحدود يعفي من عذاب الله يوم القيامة؟ جاء في الحديث أن من أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له وإن ستر الله عليه في الدنيا فهو حري أن يعفو الله جل وعلا عنه في الآخرة يقول السائل ما حكم من طاف وسعى ولم يحلق ونسي الحلق وتذكر في اليوم الثاني وحلق وحلق ما حكم ذلك إذا كان لم يفعل من المحظورات سوى لبس المخيط لبس الثياب ناسيا ثم تذكر بعد هذا وحلق أو قصر فلا شيء عليه والحمد لله وإن كان قد جامع زوجته قبل أن يحلق فقد استقر الهدي في ذمته لتركه الواجب وهو الحلق أو التقصير يقول انا من قرية توجد فيها مسجد وقبة قبر وهو في الركن الايمني من القبلة وهو داخل السياج وما حكم الصلاة في هذا المسجد علما بان القبر, القبر قبل المسجد اذا كان القبر قبل المسجد وبني المسجد على القبر فلا تصح الصلاة فيه حين اذن واذا كان المسجد هو الاول وأدخل فيه القبر فتصح الصلاة في المسجد ويجب نبش القبر وإخراجه من المسجد وعلى المسلم أن يبتعد عما فيه شك أو شبه فإذا كان فيه قبر ولا يدريه أيهما الأول ويوجد مسجد لا قبر فيه فيصلي في المسجد الذي لا قبر فيه ولو كان أبعد وينبه من حوله لعلهم يتفقوا على إبعاد القبر عن المسجد ونبشه ودفن في مقابر المسلمين إن وجدوا فيه رفات دفنوه في أي في مقبرة حولهم ويبعدون القبر عن المسجد ليصلوا فيه أما إذا كان المسجد نفسه بنية على القبر معروف إن هذا قبر فلان ثم بني المسجد على قبره فلا تصح الصلاة فيهم مطلقا حتى لو نبش القبر لأنه مبني على القبر سائلة تقول امرأة تأخذ حبوبا لمنع الحمل لمنع نزول الدورة الشهرية وهي الآن ينزل منها إفرازات بيضاء وبها خيط أحمر أحياناً فما حكم الصلاة والعمرة إذا كانت هذه الإفرازات التي تحصل بنية أو حمراء توافق أيام العادة فتعتبر حيضاء لأن هذه الحبوب التي استعملتها لمنع الدورة ما منعت منعا كلي فيلزم إذا استعملت شيئا أن يمنع منع كلي أما إذا كانت مثلا خففت الدورة أو قللتها أو صار يخرج منها شيء بني ونحو ذلك أو صفرة أو كدرة هذه تعتبر حيضا ولا ينبغي للمرأة أن تعمل ما يربك عادتها لأن أحيانا تكون عادة المرأة خمسة أيام أو ستة أيام فتستعمل هذه الموانع فتربك العادة وتطيلها بدل ما خمسة ستة تكون عشرة أو اثنى عشر أو خمسة عشر يوم بدل ما يخرج الدم بسرعة وراحة يتتمدد أيامه وتطول بسبب هذه الموانع وعلى المرأة أن ترضى بما قسم الله جل وعلا لها وأن تجلس أيام عادتها سواء كانت في حج أو في عمرة أو في صيام رمضان أو غيره ترضى بهذا وتذكر الله وتأتي بأنواع العبادة التي تتمكن منها والصيام لا تصوم والصلاة والطواف البيت تمتنع منه أيام حيضها والخلاصة أنه إذا كانت هذه الخيوط أو الصفرة أو الكدرة تصادف أيام الحيض فهي حيض وإن كانت لا تصادف أيام الحيض وليست من فتعتبر من نوع الاستحاضة أو المرض لا تمنع من الصلاة ولا من الصيام يقول السائل أسأل عن طريقة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عند قيام الليل هل كانت إحدى عشرة ركعة متتالية أم متقطعة وهل يجوز تقسيمها على طول الليل أم لا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قيام الليل وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تفطرت قدمه ويصلي ويرقد عليه الصلاة والسلام ويقوم ويصلي. تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. وكان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة لا يزيد في من قيام الليل على إحدى عشرة ركعة وفي رواية ثلاثة عشرة ركعة. لكن لا تسأل عن حسنهن وطولهن وهو عليه الصلاة والسلام لم يحدد لنا قيام الليل قال لا تزيد على كذا أو قيام الليل كذا وكذا ركعة لا يصلي المرء من الليل ما شاء فإذا خشي الفجر أو أراد أن يرقد فيوتر بركعة والسنة الوتر والمحافظة عليه والوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره وأفضل ما يكون المواضع على وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة وكان إذا أوتر بخمس عليه الصلاة والسلام قد يوتر المرء بركعة وقد يوتر بثلاث وقد يوتر بخمس وقد يوتر بسبع وقد يوتر بتسعة وقد يوتر بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك فإذا أوتر بواحدة فبها تكفي مريضا أو مسافر أو نحوه أوتر بركعة كفاه إن أوتر بثلاث فالأفضل أن يجعلها بسلامين يسلم من ثم يأتي بالثالثة إذا أوتر بخمس فالأفضل أن يسردها خمس يسردها بسلام واحد أوتر بسبع فالأفضل أن يسردها بسلام واحد ولا يجلس إلا بعد السادسة ثم يقوم ويأتي بالسابعة فيسلم سلام واحد ويتشهد فيه تشهدان فإن أوتر بتسع فكذلك لا يجلس إلا في الثابنة فيتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم فإن أوتر بإحدى عشرة فالافضل أن يسلم من كل ركعتين يسلم من كل ركعتين أو ترى بأكثر من ذلك يسلم من كل ركعتين كل ركعتين يسلم فإذا أراد الوتر بركعة أو ترى بها وإذا صلى الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسن مع العلم أنه كان يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة كثير من الناس يلح يقول نحب أن نصلي بصلاة الرسول 11 عشرة ركعة لكن لو يطيل الإمام زيادة خمس أو ست آيات تضجر وبحث عن من آخر راح المسجد آخر يريد أن يقتدي به في العدد لكن لا يريد أن يقتدي به في الصفة فإذا زيد العدد قال لا ورنا من صلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم 11 عشرة ركعة الرسول ما نهانا عن الزيادة وإنما أمرنا أن يكون آخر وتر... صلاتنا وترا فيحسن بالمرء إذا أراد أن يطيل القراءة والركوع والسجود أن يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أراد أن يخفف فيطيل فيكثر الركعات والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود فيستحب للمرء أن يكثر من الصلاة ولا يلزم أن تكون متوالية لو صلى ركعتين أو ركعتين وركعتين قبل أن يرقد ثم كمل بعد قيامه آخر الليل قبل الفجر فحسن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بعد العشاء صلى أربع ركعات ويرقد ثم يقوم آخر الليل ويصلي عليه الصلاة والسلام. فيحسن بالمر إذا كان أول الليل أنشط أن يصلي ما تيسر أول الليل ثم يقوم آخر الليل ويصلي ما تيسر له ويوتر بركعة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.